البيان الخامس, البيان الخامس عشر في أن صلاة عموما نافلتها وفريضتها تعريف بالله جل جلاله وهي شفاء للنفس وتغذية للقلب وقوة للبدن ومعراج للروح وباب للتوبة إلى الله وأنها ملجأ المؤمن ساعة شدة وبالدخول الخاشع فيها تفتح أبواب الفرج قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين ظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم لما منعه أبو جهل من الصلاة في البيت الحرام كلا لا تطعه واسجد واقترب وفي الآيات دلالة على أن الصلاة سير يقرب العبد من ربه ويجعله في حماه وحفظه وأنها تقوي عزيمة المسلم على مواجهة الشدائد وتمد صبره بالقوة وطول النفس ذلك أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فكبر ودخل في الصلاة مقبلا على الله بكليته أقبل الرب الكريم عليه فجعل جل جلاله يتلقى منه تلاوته وتسبيحه ودعاءه فيزوده تعالى بالهدى والسداد ويحرسه بملائكته ولا يرد له دعاء خير فيدخل العبد بذلك في مناجات خالصة مع الرحمن فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه متفق عليه. والمناجات خطاب القرب والمحبة وعن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن رواه مالك أحمد والنسائي وصححه الألباني وقد ورد تفصيل مدار المناجات بين العبد وربه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 قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم فإذا ركع العبد شعر بعظمة الرب جل جلاله فجعل يسبح بحمد ربه وتعظيمه وينال من فضله وجوده حتى إذا سجد ووضع جبهته على الأرض وما يتبعها من أعضاء ارتقى بأشواقه في معارج الروح إلى منازل المحبة ولا يزال يرتقي ما دام ساجدا حتى يكون قريبا قريبا من مشاهد الجمال والجلال هنالك تتدفق عليه شلالات الرحمه بالرضا والغفران فتتناثر ذنوبه من فوق راسه وتساقط عنه الهموم والاحزان كما تساقط اوراق الشجر ويشهد في دعائه قضاء حاجاته وانكشاف همومه وذهاب أحزانه وانفراج كروبه وضائقته فلا يخرج من صلاته تلك إلا وقد امتلأ قلبه سكينة ويقينا فالسجود لله حقا هو باب الفرج فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم يعني في السجود ومن هنا كانت الصلاة وهي حق الله العظيم اولا وقبل كل شيء ملجأ المكروبين والمهمومين ما دخلها عبد مغموم فدع الله بصدق وإخلاص إلا فرج الله كربه وكشف غمه وقضى حاجته لما في الصلاة من اتصال تعبدي بالله وتزود من أنوار أسمائه الحسنى وتلق لحقائق الإيمان وغذاء الروح الوارد من معين الجمال والجلال فلا أقوى آنئذ من عبد سجد لله رب العالمين وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل به ضائقة إلا فازع إلى الصلاة فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما نعي اليه اخوه وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فاناخ فصلى ركعتين اطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي الى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين ومن ثم فمن سار بالصلاه الى الله متعبدا بفرائضها ونوافلها بلغ رتبه الولايه باذن الله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 فمن أقوى في الأرض أو آمن من عبد هذا شأنه وليست الولاية من الأمان الصعبة ولا من المنازل المستحيلة لا تفزعك ذنوبك وخطاياك مهما أسرفت على نفسك ولا ترهبك إلى درجة القنوط نعم شيء حسن جميل بل واجب أن تبكي على ذنوبك وخطاياك لكن بكاء إشفاق وأمل لا بكاء يأس وقنوط إذ لا يزيدك بكاء الإشفاق عند الله إلا رحمة وقرب ولكن لا يجوز أن تصبح الخطايا في النفس حصارا بينك وبين التوبه أو مانعا من الدخول في العمل الصالح أو السعي لنيل المنازل العالية والدرجات الرفيعة عند الله اوليس الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت مثل زبد البحر بلى بلى فذلك قوله الصريح المليح قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالدين يسر والحمد لله وبركعتين خالصتين لله بعد توبة النصوح ينال العبد الرضا والسلام من الله ويكون من أهل الجنة إن شاء الله فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم بل بمجرد وضوء واحد متقن يغفر لك الرحمن ما تقدم من ذنبك إن شاء الله وذلك ما ستراه بدليله في هذا البيان الأخير بحول الله